لئن من الشير والراجي بسم الله الرحمن الرحيم اذ استمر Yeah. Mm-hmm. والذيل إذا يسري هل في ذلك قسم a fal <laughs>